اذهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقضوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد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 بل الذين كثروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ